بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروًا فالحاملات وقر فالجاريات يسرًا فالمقسمات أمرًا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يُؤفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكُ قُتِلَ الْخَرَاصُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمِ الدِّينِ يَوْمَهُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ ذُوقُ فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُتُبْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّةٍ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 فما وجدنا فيها وير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه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 وفي ثمود إذ قيل لهم تمت تعو ح التحيم فاتوه عن أمر ربهم فأخذتهم الصعفق وهم ينظرون فما استطاعوا من قيامه وَمَن كَانُوا مُنْتَصِرِينَ وَقَوْمًا نُوحٍ مِن قَبْلِهِمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا ناسقين والسماء بنيناها بايد وانا لموسعون والارض فرشناها فنعيم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون فافروا الى الله انني لكم ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسوله إلا قانوا ساحر أو مجنون أتواصوا به قوم طاغون فَتَوَلَّ عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا